أعوذ بالله من الشياطين الراجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرى الرحيم مالك الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنْ اِهْدِنَا رَطَّلِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ الْبَغْضِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ لِّلْمُتَّقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف اَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ ثاني يومٍ قَبْلَهُ لَمِنَ الغَافِلِينَ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمَا لِاسَافِلِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ أَبَوَاكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 وَجَاهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ ضَوْءًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي الْغَيَابَةِ يَأْخُذْهُ بِغَيَابَتِ الْجُبَي يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَتَيْنِ قُمْ بَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ارْسِلْهُ مَعَنَا قَدِيرٌ تَرْتَعْ وَيَلَعَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا إِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء BIQWA TARADNA YUSUF WADARADNA YUSUF INDAMATA'INA FA'AKALAHUDD WA BA'AD BIMU'MININ LANA WALAW KUNNA كاذب قال بل سولت لكم ان فسقم امرا فصدر الجميع والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فأرسلوا واردهم فأدلوا دلوه قال يا بشرا هذا غلام وأسروا بضاعهم والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَرْضَى أَوْ تاخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجَسَّ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغُلَّقَتِ الأبْوَابُ وَقَالَتْ أَتَئِدَنَّكَ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي ان لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بما لولا ارى ابره ربي غَذَرِكَ لِنَصْرِ فَعَنْهُ اسْتُو أو الْفَحْكَاء إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَسِيرَهَا لَدَلَّاب قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِيدٌ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا يَا كَنَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ ظُهُورٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ يَا قَوْمِ إِنَّهُ عِقْدٌ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لذنبك إن نَكِ كُنْ دِمِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَامِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَجْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً أَوْ آتَتْ كُلَّ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسِيكِينَ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ما روينه اكبرنه وقد طعن ايديه وقل نحاش لله ما هذا بشر انهدا انا منكم قريب قالت بدالك دُنِنِي فِي وَلَقَد رَاوَدَهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَنَّ أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم استو اليهم واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثُمَّ بَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ مَا يَسْتَوِنَّهُ حَدَاثٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْن فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَى نِيءَ فِبْرًا قَالَنَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ بَوْطَرًا سِيخُ بَزٍّ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ نَبِيِّنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَا كُما طعامٌ ترزقاني إلا نبأتكم ما ذا ذي له قبل أن يأتي أقما ذلك مما علمني ربي إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ لله علينا وعلى الناس ولاكننا اكدر الناس لا يشكرون يا صاحب الاستجداء اربابكم متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني la asma'a sammaytuha illa لا الا لله امر إِ رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَقَدْ كَانَ طَيْرُ مِرَاصِي أُذِي الْأَبْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَبَلَجَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَقُولُونَ سَبْعٌ عِجَامٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي الرُّؤْيَا يَا يَا أَيُّكُمْ تُمَنُّ الرُّؤْيَا اغَاثُ احلامي وما نحن بتاذين الاحلام بالعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاذينه فارسلوا يوسف ايها السديق ابنا في سبع بقرات عسمنيا يقولهن سبع عجاف يقولهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات وَاخَرُ يَا بِسَدِ لَعَنِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَنَهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ بِسَمَدِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ مَا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا بِذٰلِكَ عَامُوا فِيهِ ضَلالًا وَسَوِيًّا وَقَالَ الْمَلِكُ ذُو نِيَّةٍ بَلَمَّا جَاءَ الْرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ مِسْوَدِ الَّذِي قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُ إِنَّ رَبِّي بِغَيْبَتِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۖ قُلْنَا هَاشَ رَبِّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سوء قالت امراة العزيز الان حصل الحق انا راوته عن نفسي واننه لمن الصادقين ذلك ليعظم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي قيد الضال وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي وَاسِعُ الْغُفُورُ وَقَالَ الْمَلِكُ تُنِيبُ بِهِ يَسْتَخْلِصُ قَوْلُنَا فِي فَلَمَّا تَكَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا جَنَّ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ رَسُولُ بِرَحْمَةٍ مّنَّا مَا من نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خير الذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه بعرفهم وهم له مقرون ولما تجهزهم بجهازهم قالوا نادي اخي لكم من ابيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير الموزنين باذن لم تاتوني به بل كننكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه وإن لَقَاعِدُونَ وَقَالَ لِذِي يَدَيْنِ هَجَعْنُوا بِطَعْنِهِمْ فِي <تصفيق> رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا قَلَّ قَوْلُ إِلَى أَهْلِهِمْ لَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا مِنَ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَعْضًا بَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَهَلْ أَمَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ فَقَدْ فALLAHُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعٌ نَرُدُّتْ إِلَيْنَا وَنُنِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَسْتَأْذِنُ كَيْ لَا بَعْثِ ذَلِكَ كَيْ نُيَأْسِرْ قَالَا لَنْ نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ مُحَدَّدٌ ذُو إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَأَخَّذُ نِيبَهُ إِلَّا أَن يُعَاقِبَهُمْ فَلَمَّا آتَاهُم مُّؤْتِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ قُلُوهُ مِنْ أَبْوَادٍ مُتَبَرِّقَةٍ وَمَا أُقْنِعَاقُمْ مِنْ اللَّهِ مِشْئَئِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ بَدَا نَبِيٌّ عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتَا دِينٍ وَنَفْسٍ يَقُومُ بِقَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ لا يعذبون ولمما دخنوا على يوسف اوا الىه اخاف قال انني الا اني انا اخوك فلا تبدا استمكنوا يعملون فلم فَجَعَلَ هَذَا هُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وأقبلوا عليهم ماذا قالوا نفقد سوا عمنك ديوالمن جاء ابي ابن بعير وانا به ساعين قالوا تالله لقد علمكم ما جئنا لنفسد بالارض وما كنا سارقي قالوا فما جزاء قومكم كاذبين قالوا تساؤه هم مجد من رحله فهو جزاؤه كذلك كنذيق الظالمين فَبَدَأَ بِعِصْيَتِهِمْ قَبْلُ بِعَامٍ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِتَابَ نَالُ يُوسُفَ بَكَتَ نَال يَأْخُذُ أَخَاهُ بِيَدِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّ اعْمِدْ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَد سَرَقَ أَخُهُ مِنْ قَبْدِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنَا كُن مُشَرَّمَ بَدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك منالمحسنين اولم عاد الله ان تاخذ الا من وجدنا متاعا عنده اننا اذا الظالمون فلا بَسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا وَلَكَبِيرُهُمْ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قد أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ وَمَا قَبْلُ مَا فَرَّضْتُ بِيُوسُفَ لَمْ أَبْرَحَ إِلَّا أَرْجُحُ حَتَّى يَأْتِنَنِي أَبِي أَوْ يَهْدِمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْهَادِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَ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 لَبَا سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْقُصَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَظَمَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ أَلَا تُحِبُّونَ أَن تَذْكُرُوا يُوسُفَ حَتَّى تَكُونُوا رَحَدًا أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْهَادِئِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا يا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي لَأُبْتَحَسَّمُ يُوسُفُ وَأَخِيهِ فَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّ له لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز بسنا واهلنا قدر وجئنا ببضاعه وجئنا ببضاعة وَجَاءَتْ يَا فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إذ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالَ لَمَّا تَيُوسُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ قَالُوا تَّغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ بِحُسْنِكَ وَرَحْمَتِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا تسريب عليكم اليوم يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا هُوَ يَذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَادٍ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ يَأْتِ بِسِرَاهُ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ تالله ان قلبي ظلالك القديم بلما ان جاء البشير القاه على وجهي بردت تبسرا قال الم اقل لكم انني اعلم من الله ما لا تعلم قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم بلم مَدْخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ آمِينْ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ يَا بَشَرُ قَدْ قَدْ جَعَلَنَهَا رَبِّي حَضًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِقُرَّةِ عَيْنٍ مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ أَن نَّزَغَ الشيطان بيني وبين إخوتي رَبِّي نَظِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ في الدنيا والakhirah tawaffani musliman walhiqni bis-salihin dhanika min ambail ghaibi nuhihi ilayk wama kana ladayhim id ajma'u amrahum wa وَبَاءَثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّنْ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 العذاب الله او تأتيه مسعاه او تأتيه مسعاه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سذلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وَصُبْحًا نَمَّاهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى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 قَدْ كُذِّبُوا أَهُمْ نَصْرُنَا قَدْ كُذِّبُوا أَهُمْ نَصْرُنَا بَنُّتْ يَمَنَ شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُنْجَرِمِينَ نَمَاذَكَ فِي قَصَصِهِمْ عبرة لأولي بِكَانَ حَدِيثًا يَفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ